قاعدة القواعدة الأصولية من السنة النبوية قاعدة هل يجوز الخطأ على النبي إذا اجتهد؟ هل يجوز الخطأ على النبي السلام إذا اجتهد؟ هذه مسألة مفرعة على القول بأنه يجتهد وقد قلنا بأنه مسلم في نبيه المتحدesterol فيها قولان إذا اجتهد هل يجتهد نبيه المتحد sympathetic 對不對cito listening أو هو ونقل الشرع أم لا؟ فالحق بأنه نبيه المتحدSure وهو مشتهد يجتهد والشرع إما يقر وإما لا يقر صحيح ولكن لا, لا يقر على خطأ وله الاجتهاد يفرع عليها بقى هنا هل يجوز الخطأ إذا اجتهد نعم يجوز الخطأ إذا اجتهد المسألة الخلفية يعني الذين يقولون بأنه لا يجتهد وأن المسألة دائرة على, على الوحي ما ينطق عن هو إن هو إلا وحي يوحى قالوا إذن لا خطأ إذ لأنه إيش لا اجتهد أصالته لأنه يتبع الوحي قالوا إذن لا خطأ وهذا فيه نظر كما سنبين لكن نحن نقول بالترجيح بأن النبي سلم له أن يشتهد واجتهاد النبي سلم في المسائل علمة من أكثر من وجه الأدلة على هذه القاعدة ممكن يشتهد ويخطئ او يصيب لكننا نبدا أن نقول في بحث هذه المسألة على قول الجمهور أن للنبي أن يشتهد وأنه إذا اشتهد يمكن أن يخطئ او يصيب لكن الشرع لا يقر على الخطا بحال من احوال الشرع لانه لا, لا. لا. لا. طب ليه ما لا يقر على خطا ليه ما ليه ما الشرع لا, لا يقر على الخطا يتعبد بفعل يتس به قال الله ان لكم في رسول الله اسوه حسنه وما اتاكم الرسول عموما اقول اجتهد او واحد وما تكرم رسول فخذوه منهاكم عنه فانتهوا لذلك لا يمكن للشريعه ان يقر على خطأ لان هو به لانه متبع ولانه متعبد بما يفعل إنما احكامه الحديث انما احكامه انما احكم بالظاهر والله يتولى السرائر انما احكم وهذا حديث في ضعف إنما أحكم الظاهر والله يتولى السرائر وصراحه يغنينا حديث الصحيحين عننا وسلم انه قال إنما انا بشر وانكم تختصمون الي ولا ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له فأقضي له قال إنما أنا بشر وإنكم لتختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون الحن بحجته من بعض فأقضي له هذا معنى معنى أنه يكون قد سأستمع للمتقن في العرض الذي له اللحن في القول وقد لا يكون الحق فيحكم له أخطأ ولا أصاب أخطأه الآن فهو نفسه يقرر انا بشر يبقى إذا ممكن اللحن بالقول يجعلني أميل معه فاحكم له وهو ليس الحق له من ذلك أيضا حديثنا السلام لو نزل من السماء عذاب لما نجى منه إلا عمر لو نزل من السماء عذاب لما نجى منه إلا عمر هذه الحديث هذه له قصة القصة هي في أسارة بدر لما اتفقت كلمة النبي السلام وأبي بكر على الأسارة والفدى والفدى دون القتل وعمر قال لا لابد من القتل ولكن الحق كان نزل القرآن يعاتب في الفدى ويقول ما كان النبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض فقال النبي صلى هنا حينها عندما يحسن الحديث لو نزل من السماء عذاب لما نجا منه الا الا عمر طبعا هذا في تفسير الايه لان الله عقل لولا ها لو كتاب من الله سبق لم سكم فيما اخذتم عذاب هذا هو من ذلك أيضا حديث النبي صلى وسلم في تحريم النبي للعسل وللامه تحريم النبي العسل والامه ايش كريم المغافير ممتاز ما بقول لك دي خلاص بقى أنت الآن بار بها جدا فالدعاء بيتوالى عليك فبيفتح نعم هو أنه لما قالت له عائشة وقالت لهن إذا دخل عليك فقولي عكلت مغافير قال سيقول لا فقولي له جرست نحله العرفت فهو حرم على نفس العسل اجتهادا منهم وحرم على نفسي طبعاً الرواية الثانية في التفسير إن هو كان يذهب إلى الأمم وكان يطيل عنها فيطيل عليها أو يطيل عندها فغارت عائشة ففعلت ما فعلت فقال لا أذهب إليها فقال الله الرجل في يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك قد اشتهد اجتهد وإيش وروجعه اجتهد وقد أخطأ في هذا بأبي هو وأمي فجاء الشرع قال يا أيها النبي لما تحرم ما أحلى الله لك تبتغي مرضات أزواجك والله غفور رحيم إلى هي الآيات عمتا الحق بأن النسلم له أن يجتهد وإذا اجتهد قد يصيب وقد يخطئ لكن الشرع لا يمكن أن يقره على الخطأ اما بالنسبة للإجتهدات وقد أصاب وأخطأ فالنمسلم اجتهد في تأبير النخل اجتهد في تأبير النخل وأخطأ فيه هذا الاجتهد اجتهد النمسلم عند أسارة بدر في غزوة بدر اجتهد في المنزل ينزل فيه حتى قال له الحباب بن المنزر هذا منزل أنزلكاه الله للفعلاء فنسمع ونطيع أم هو الحرب والمكيدة قال بل هو الحرب والمكيدة وأيضا من ذلك أن النسلم قد اشتهد في الإذن للمنافقين عندما جاءوا وقالوا واستأذنوا فقال النسلم فأزنوا النسلم واستغفر لهم فعتبه ربه وقال عفى الله عن كلمة اذن هذا اجتهاد من من النبي صلى الله عليه وسلم ايضا في مسألة عبس واتول في مسألة النظر الى صناديد قريش فقد اجتهد الرسول في مسائل الكثيرة واخطا والشرع جاء لا يقر النبي صلى الله عليه وسلم بالخطا من القاعد ايضا ادير القواعد الرئيسيه في السنه النبويه قاعده يجوز للصحابي ان يجتهد في زمن النبي يجوز للصحابي ان يجتهد في زمن النبي طبعا أصالة نحن في زمن الناس في زمن الاسلام يتبعون النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في هذا الزمن نتبع النبي وسلم ولا يمكن الانسان من الندات من الندات والعزه والتمكين الا باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هذا اصل اصيل في ذلك ولذلك فإن الصحابه ما تربوا على يد النبي وسلم والنبي وسلم الوحي ينزل اليه ومع ذلك أباح الشرع لهم الاجتهاد أباح لهم الشرع الاجتهاد من الكتاب ومن السنة من الكتاب في الإشارة إلى قول الله في يرفع الله الذين أمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات ولا يرتفع إلا بالاجتهاد قول الله جل فعل قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون أيضا في قول الله جل فعل قال وإذا جاءهم هذه أجلى الأدلة على صحة الاجتهاد في عصرنا وسلم قال الله الرئيسِ والعلاَ如果他們有事 جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف واذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أُولي الأمر منهم ذ CoMに den الأمر منهم المقصود في هذه الآية العلماء قال وإذا جاءهم أمرٌ من الأمن أو الخوف أدعوا به ولو الرسول وإلى الأمر منهم 모습 هل من منهم وأما الأدلة الكثيرة على الشهادة الصحابة في الزمن الأنv lovely anlam هذه القائدة الأصولية أن prophes были قيدا لعقبة ومعه رجلان يحكمان وقال إن أصبتم فلكما عشر حسنات وإن أخطأتم فلكما حسنا واحدا هذا في مسند أحمد ولكن الإسناد ضعيف هذا الإسناد فيه ضعف أيضا من ذلك حديث أن رسول الله سلام قال لسعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال نزل هؤلاء على حكمك قال فإني أحكم بقتل مقاتلتهم وسبي ضراريهم فقال قضيت فيهم بحكم الله من فوق سبعة أرقاع أو من فوق سبعة سموات هذا الدلالة وضحة ردا على اجتهاد سعد النوعاذ في مسألة بني قريضة وأن هذا الحكم لما اجتهد فيه قد وافق حكم الله وعلا دلالة, دلالة على أن المجتهد قد يسيبه قد لكن له أن يجتهد نعم اجتهد أمام النبي والنبي الذي قال أن القوم ينزلون علىه على حكمك وتركه يجتهد وهذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم في, في وقت النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك قد اجتهد سعد رضي الله عنه وارضاه من ذلك أيضا أن النسلم قال لعمر بن العاص اقضي بينهما فقال وأنت هنا يا رسول الله قال نعم وهذا أيضا لا يصح وفي بعض الروايات أن النسلم أمر معقل بن عاصر أن يقضي بين القوم وهذا لم يصح لكن صح أنه بعث عليا قاضيا والقاضي معلوم انه يجتهد وبعث معاذا معلما وقاضيا وبعث ابو موسى الاشعري معلما ولذلك وقاضيا ولذلك ابو موسى الاشعري اجتهد في مساله اليهوديه التي قد اسلم ثم ارتد اما أن نقول انه اجتهد في انه ترك او ما لناش من اجل ان يستتبه او اجتهد في أمر أنه يعني أن أبا موسى أشعره قد استتابه ووقف على قتله حتى جاء معاذ فقال والله لأجلس لا حتى تطبق فيه حكم الله جل في علاء رسوله صلى الله عليه وسلم في حكم رسوله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه ففعل ذلك وأيضا قد قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الطويل أن, أن رجلاً جاء عجوزا جاء النمسلم فقال إن ابني كان عصيفا عند هذا فزنى بمرأتي فقالوا لي على ابنك الرجم ففديت منه بمئة من الغنم والوريدة ثم سألت أهل العلم فقالوا إنما على ابنك جلده مئة وتغريبه عام فقال النمسلم من أغضياننا بينكما بكتاب الله جل في علاه هذا الحديث دل أيضا على صحة الاجتهاد فحاصل النمسلم وحتى النسلم يعني الدلالة فيه دلالة وضحة جدا أن النمسلم قد أقر من اجتهد النمسلم قد أقر من الاتهد والدلال على ذلك بأنه لما قالوا وسألت أهل العلم فقالوا فأقر النمسلم لم ينكر حتى لم ينكر على الذين قالوا بالرجم ففيها دلال على الاشتهد لكن ينكر أن نقول بأن الجميع اجتهدوا ولهم آلة من العلم لأنه لو قال بالرجم أحد من من عدم أهل العلم فإنه آثم في كل أحواله حتى لو أصاب الحق الجاهل إذا تكلم بجهله لو أصاب الحق فهو قاسم متعدي شرع الله الذي في علا فهنا حديث العسيف يدل دلاله واضحه جدا على اجتهاد الصحابه في هذا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم والحق عندنا امثله كثيرة على شهاده الصحابه واقرار الرسول بالاجتهاد فمن اصاب فانا محمد وفق وأقر ومن اخطا فانا الرسول رد عليه ايش خطاهم وهذه المسألة من الأهمية بمكان هذه المسألة من الأهمية بمكان ما هي الأهمية في هذه المسألة يا أستاذ حسام لتجلس؟ ممتاز ممتاز ممتاز نفس الكلام انا إذا جاز الاجتهاد في زمن الوحي والوحي أنزل دلالة على الحس واستناظر الهم إلى إيش؟ إلى إيش؟ إلى أن الاجتهاد بعد, الزمن، بعد زمن السلم من باب أول لكن ليست هذه أيضا التي نوردها نعم إقراض نبي الشرع وهذه التي أريدها في مسألة قبلها الحق بأن نقول فصل الخطب في هذا اولا إجمالا الاجتهاد في زمن الله يظهر جواز الاجتهاد في إيش من باب أولى في غير لكن في أمور يصح فيها الاجتهاد هذا التقييد الذي أريده لأنه قد ظهر اجتهاد في العبادات والاجتهاد في العبادات ممنوع الاجتهاد في العبادات ممنوع إذ الأصل في العبادات توقيف حرمة الأصل في العبادات التوقيف فأي واحد جاء بعد زمنه السلام ليس له أن في مساءة العبادات قال الله رعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبنا عليهم إلا بتغاء رضوان الله فمرعوا وحق رعاة قال النبي صلى الله عليه وسلم من عام العمل فهو رد فهو رد مردود فهذه يبقى إذن الاجتهاد الأصل في العبادات التوقيف لذلك نقول لا اجتهاد بعد زمنه السلام في العبادات لا اجتهاد مع أن الابرشاد مفتوح لكن لا اجتهاد قالوا لا حجرت مسعا بل قد اجتهد الصحابة في العبادات قلنا اجتهاد الصحابة في العبادات ظاهرون بأن غير الصحابة ليسوا كالصحابة قالوا وكيف الفرق بين المثلين قلنا الفرق بأن الصحابة يعرضون ذلك على النبي فيقر أو ايش أو ينكر يبقى اقراره شرع وانكاره شرع فيبقى اذا الشف في النهايه ما الأمر الامر إلى وما الات الامر الى ايه الى الشرع ما الات الامر وهذه مساله من من الاهميه بمكان نتمسك بها من قال بصحة الصلاه الرجبية والصلاه رمضانيه وكل العبادات اللي اخترعوها يقولون ارجاءت وارد وقد اجتهد الصحابه في في العبادات كبلال كما سنبين اجتهادات الصحابه هناك أدلة كثيرة او أمثلة كثيرة تثبت الاجتهادات منها مثلا اجتهاد عمر رضي الله عنه وأرضاه في صلاة النبي السلام على عبد الله بن أبي بن سلون هو اجتهد لما رأى وهذا محل وين محل الاجتهاد طيب عشان عشان عشان عشان حسام عشان تنام عشان تعد وين محل الاجتهاد الحق في هذا الباب لندري في هذه المسألة محل الاجتهاد أنه عنده أولاً آية استغفر لهم ولا تستغفر لهم جيد والآية كانت تخيير لما قام النبي سلام يصلي كان هذا تشريع ويأتي عمر يجتهد في محل فعل من النبي سلام يغلب ما فهم من الآية على فعل النبي معنى الأصل فيه أن يقف مع فعل النبي قد اجتهد تفهمتم ولا مشاهدتم نعم في محل فعل النبي سلام الذي هو يميل تفسير الآية هو يجتهد ويقول لا منعك الله من الصلاة قال لا بل خيرني ربي يبقى اجتهد ولا ما اجتهد اجتهد وهنا أقر أو ما أقر المسلم هذه الأصل. وقد أقر الله تعالى ولا تصلي أحد منهم ما تعبدا ولا تقم على قابري من ذلك أيضا اجتهاد اجتهاد عمم الخطاب أيضا في مسألة إرجاع لا لا إرجاع الـ الحج الـ المقام المقام كان ملتصقا بالكعبة فاشتهد عمر وقال بأن هذا التواف أهل التواف يعني يتعثرون الذين يأتون الحجر الأسود يحدث يعني تعصر منهم في هذا فيقول عمر لو رددناه إلى الخلف فجاء, فجاء قال لو ردناه إلى الخلف واتخذناه مصلى فأنزل الله واتخذوا من مقام إبراهيمة مصلى وايضا لما اشتهدت مساله نزول الحجاب وقال يكلم نسائك البر والفاجر فانزل الله على ريده سالتهن وتعفسالهن من وراء من وراء حجاب كلها دي اجتهادات في عصر الرسول واشار يقر بهذه الاجتهادات ايضا اجتهاد الصحابه الصحابه الذين, الذين كانوا في السفر وبعد ما كانوا في هذا السفر فانهم اختلط عليهم أمر القبله فهناك من صلى إلى, الى, الى اجتهاد لقبلة والآخر صلى إلى قبلة ولم يعد واحد منهما قرره من النمسلم وقد اجتهدوا طبعا هذه المسألة مسألة اجتهاد الصحابة فيها ما فيها من اختلاف الأصول بين العلماء يعني بعض العلماء يمنعون الاجتهاد بتاتا يقولون ممنوع الاجتهاد لوجود النمسلم ولأن الوحي ينزل وما ينتقل عنه أنه هو الوحي يوحى ولا اجتهد مع النص وأيضا بعضهم يقول لا يجتهد ان كان قريبا من النمسلم لا يجوز له الاجتهاد لا يجوز له التعبد بالاجتهد للغائب عليه الصلاة والسلام يعني لو كان بعيدا لا يجتهد ليش؟ لأنهم لاحظوا أنه لو اجتهد كان قريبا فإن النبي يقر او أو ينكر فإن النبي يقر او ينكر لو كان بعيدا لا يقرر ولا ينكر إذا ليس له أن يفعل ذلك وعليه أن يتبع الشر. والصحيح الراجح الذي عليه جمهور الأصليين وهذا الواقع الذي نعيشه والواقع الذي عاشه الصحابة بجواز الاجتهد مطلقا بجواز الاجتهاد مطلقا لذلك اجتهد الصحابة في مسألة أيضا تحويل القبلة كانوا يصلون في قباء ويصلون إلى بيت المقدس وهذا تعلمون لو في المدينة إذن المسألة مستدارة دا دا دا يعني معنى ذلك الظهر الى الكعبة والاستقبال إلى بيت المقدس في المدينة هذا الوصف بالضبط فجاء الصارغ فقال ان الله أنزل على نبيه السلام وحول إلىه الكعبة القبلة قد نرى تقالب واجهك في السماء فلنوألنك قبلة ترضاه فولي واجهك شطرة للمسجد الحرام فاستداروا 180 درجة فاستداروا جميعا وصلوا أتموا الصلاة على ما هم عليه ولم يخرجوا من الصلاة وهذا من باب الإيش الاجتهاد أنهم الآن, الآن هم يستدبرون القبلة لا يستقبلونها يستدبرونها ومع ذلك في نفس محلهم وموضعهم استداروا حتى صاروا إلى القبلة ولم يعيدوا أقره من السلام وهذا اجتهاد منهم هذا اجتهد منهم الحق بأنهم إن رأوا أنهم يستدرون الكعبة يخرجون من الصلاة ويصلون لا اجتهدوا بأنهم على ما كانوا عليه أولا كان بأمر الله ولما تحولوا كان بأمر الله ففي الحالتين هم في أمر الله جل في فلم يخرجوا من الصلاة من ذلك أيضا اجتهد عمار رضي الله عنه وارضا لما قال كنت في سفرة انا أنا وأمر الخطاب فأجنبنا فلم نجد الماء قال فأمسك عمر ولم يصلي فأمسك عمر ولم يصلي فتمرغت انا كما تمرغ الدب في التراب لأنه قاس وهذا من باب الاجتهاد اجتهاد عمار هنا القياس لأنه علم أن الله على قال فإن لم تجد ماء فتيممه صعيدا طيبا فهو قال أنا لما أكون جنوب وعندي الماء ماذا أفعل تعميم الجسد بالماء صحيح قال يبا إذن التيمم نزل منزلة الغسط وهو بدل والبدل يأخذ الحكم المبدأ المبدأ فقام فمرغ نفسه في الطرام فابتسم النبي صلى على اجتهاده وإن لم يقر على ايش على إطلاق الفعل لكن أقره على اجتهاده وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا إنما كان يكفيك أن تضرب هكذا وتمسح على وجهك وإيش ويديك وتمسح على وجهك ويديك هذا اجتهاد أيضا من عمار اجتهاد عباد بن بشر في صلاته عندما كان مرابطا رضي الله عنه ورضاه هو عمار بن ياسر وكانت النومة لعباد النوبة كانت لعباد فقام يصلي فضربوه ورشقوه بالنبل فأدمى جرحه يثعب دما فقام يصلي ومن تهى من الصلاة الدماء تتناثر منه وهو يصلي ولا يقف والألم عليه يصلي ولا يتوقف هذا اجتهد منه أن الصلاة لا تبطل بخروج بخروج الدم واقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك خره النبي صلى على ذلك من ذلك ايضا اجتهاد ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ارضاء كلها اجتهادات في عصر النبي صلى الله عليه وسلم ابو سعيد الخدري لما نزل مع قومه ضيوفا على القوم فطلبوا ضيافتهم فلم يعطوهم ومنعوهم الضيافه فقالوا لهم ان سيدنا لديغ لديغ عندنا سيد لديغ فهل منكم الراقي من قارئ فقالوا عندنا راقي والله لنفعل حتى تضريبه لنا بسهم فرقاه بالفاتحة سبع مرات يقول الراوي فكأنها نشط من عقال اجتهاد ولا غير اجتهاد اجتهاد وانظر إلى النبي وهو يقر حتى على العطاء قال ومن أدرك أنها رقية ده أقر على اجتهادي أنه اجتهد بأن الفاتحة رقية وبها الشفاء ولننزل القرآن ما هو الشفاء ورحمة الله المهنين ولا زيد الظالمين إلا خسارة وهذا فقه من أبي سعيد هو يعلم أن كل القرآن كل الق شفاء ونزل من القرآن منه الجنس لان التبعيد على الرجع الصحيح لكن قال كل القرآن مجموع وين في الفتح كل القرآن مجموع في الفتح ثراقة بالفتح فقال له وما أدرك أنها روقة فكان اجتهادا وصائبا من أبي سعيد خضيري رضي الله عنه أرضاه من ذلك اجتهاد أبي بكر رضي الله عنه أرضاه في إيش بقى اشتعبير الرؤية ممتاز هناك بقى موافقة أخرى اجتهاد آخر أيضا في وجود مسلم ممتاز أبو بكر جلس ودع القاتل وقال لي سلبه قتلت فلانا أين سلبه أين سيفه أين درعه قام رجل قال يا رسول الله أشهد أنه قتله لأنه قال ايه تبعني أشهد لك أنك الذي قتلته لأنه قال من قتل قتلا فله سلبه فقام رجل يستشفى قال يا رسول الله حقا هو قتله وسلب عندي فأرضيه من الغنائم ده هذا اجتهدان عندنا الآن اجتهد هذا الرجل بأنه قال يستعيد عن السلب بشيء من الغنيم عندنا سهم من الغنيم يعطيه من الغنيم ارضيه من الغنيم أنا أخذت خلاص السلب هذا قام أبو بكر باجتهاد يخالف هذا الاجتهاد في في جلوس النبي فقال له الله يعمد أسد من الله يقاتل عن الله وعن رسوله يغطيك سلبه لا من قتل قتلا فله إيه هذا اجتهاد وقد أقره النفس السلم فالنفس السلم أقره وقال نعم اقرن انسلم ابي بكر فياده اجتهاد من ذلك أيضا اجتهاد ابي بكر رضي الله عند دخوله في الايات في العيد لما دخل على النبي محمد صلى الله عليه وسلم فوجد عائشه وجد معها عائشه وجد جاريتين تغنيان فزجر وقال امزمور الشيطان في بيت رسول الله صلى الله فقال ففزعتها فقال ان مسلم دعاهما يا ابي بكر اليوم عيد, اليوم عيد هذا اجتهاد من, من من ابي بكر في الزجر والانكار في بيت النسل والقول بان الدف مزمور الشيطان ام مزمور الشيطان في, في, في, في بيت رسول الله فسموه مزمورا الشيطان وهذا اجتهاد ونسب احاله وقال ان اليوم عيد ولو انكرت فانكر في غير ذلك فان اليوم عيد ايضا من ذلك إنكر عمر رضي الله عرضه هذا اجتهاد إنكر عمر على الحبشة وهم يلعبون بالحربة في الأعياد هم في المسجد ويوم العيد تعلمون رمات يلعبون بالحربة في المسجد فاخذ الحصباء فحصبهم بها عمر من الخطاب فنادى النمسلم كان يري عائشة تشاهد فابتسم النمسلم ونادى قال دعهم يا, عمر. دعهم يا عمر فإن اليوم عيد لكن حصبهم بإيش؟ قال في مسجد رسول الله يلعب في مسجد رسول الله كاد يعني كان شديدا رضي الله عنه فقالوا من السلام دعهم فهذا اجتهاد من عمر رضي الله عنه رضا. وبين من السلام أن هذه الأيام, هذه الأيام يتسامح فيها بما يحدث في المساعد كل هذه أمثلة عظيمة جدا لو جلست تنقضح ذهنك هذا لا تجده في الكتب ما فيش أي كتب في هذه الأمثلة أنت تنقضح إذا أتقنت أنت تمثل وأنت تأتي بالأمثلة أيضا من ذلك اجتهاد الثلاثة نفر عندما دعوا يسألونه عن عبادة النبي تسل dome فلما أخبروا كأنهم تقلوها فقال أحدهم أما انا فأصوم ولا lo mejor وقال الثاني أما أنا فأقوم وبالتأنام وأما الثالث فقال أنا أعتزل النساء فقط للعبادة فقال النبي صلى الله عليه وسلم بعد سما lands Took مغضبا هذا اجتهد أَوْلَا غير اجتهد هذا اجتهد فقام ما مسلمه مغضبا فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما بال أقم من يقولنا كذا وكذا ثم قال أما أنا فأصوم وأنام فأصوم وأفطر وأقوم وأنام وأتزوج النساء طبعا كما يسمى صحيح مسلم أنه قال وإني لأعلمكم بالله وإني لأدخاكم أخشاكم له بأبي هو وأمي أيضا من ذلك هو اجتهاد بلال اجتهاد بلال رضي الله عنه وأرضاء بأنه كان لا يتودع وضوءا إلا يصل... هذا اجتهاد منه وليأ الشرع بإيه بإقراره فصار وحيا, فصار وحيا ومن السنة إذا توضع أن يصال سنة وما اعتادها نفس لم يقول اني اسمع دفنا عليك في الجنه ماذا تفعل ما ارجع عمل فقال له الله يا رسول الله ما توضات وضوءا قد إلا وصليت به ما توضات وضوءا قط الا وصليت به فهذه دلاله واضحه جدا على مسألة الاجتهاد في عصر النبي صلى الله عليه وسلم أيضاً من ذلك أختم في الاجتهادات اجتهاد الرجل الذي صلى الله عليه فلما قال عليه وسلم سمع الله لمن حمده قام ما فقال ربنا لك الحمد حمداً كثيرا طيباً مباركاً فيه إلى آخر الحديث فقال عليه وسلم من قال بهذا ففزع الرجل بعد الصلاة فقال أنا يا رسول الله قال رأيت ثلاثين ملكاً إيش يبتدرونها هذا منه اجتهاده ولا اجتهاده وجاء الشرع بإيه وجاء الشرعه بإقراره اجتهاد وجاء الشراب بعيدا للصحابة الاجتهاد في عصر الله وسلم مطلقا سواء بالبعد أو, أو بالقرب لهم الاجتهاد والإشارة جاءت من القرآن بقول الله العلا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف فأدعوا به ولو ردوا للرسول ويقول الأمر منهم من العالم والذين يستنبطونه منهم من القواعد أيضا قاعدة الاجتهاد يتجزأ هذه مسألة من الأهمية بمكان الاجتهاد يتجزأ يعني ايه اجتاد يتجزأ هذه المسألة على خلاف العلماء يعني صراحة بعض الشفاء يقولون ان لا يتجزأ لا يتكلم في العلم إلا من أحاط به ده معنى اجتاد يتجزأ يعني ممكن يكون واحد عالم جدا في مسألة واحدة رجل عالم في الحيد فقط رجل عالم فقط في الوضوء ونواقض الوضوء التهار لا يعلم إلا ذلك هذا عالم في, في ناحية معينة عالم في المعاملات المعاصرة عالم في البيوع عالم في الحدود هذا معنى الاجتهاد يتجزأ هل الاجتهاد يتجزأ أو لا يتجزأ هنا القاعدة هل الجز... الاجتهاد يتجزأ الراجح سيتجزأ ست... خلاف العلماء قال بعضهم او قال الجماهير الاجتهاد يتجزأ الاجتهاد يتجزأ ولا يمكن أن تجد عالما قد أحاطب إيه إلا في النواة طبعا كما قال الشوكاني عز الزمان أن يأتي بمثلهم على من على ابنين على ابن حزم وعلى ابن تيميه قال عز الزمان ياتي مثل ده صحيح انظر الى ابن حزم ابن حزم كان محدثا فقيها اصوليا بلاغي نحوي يعني رجل لغوي رجل جمع بين العلوم جمع بين جميع العلوم فلذلك قالوا عز الزمان ياتي بمثل ابن حزم وطبعا الاصح ان يقال عز الزمان ياتي مثل من ابن تيمية ابن تيمية قال الذهب عنه الحديث الذي لا يعلمه ابن تيمية ليس بحديث وابن تيمية كان بريعا في المذاهب حتى أنه في علماء عصري من الشفائية كان يراجعهم في المذاب الشفاء يخطئون على الشفاء ويقول هذا ليس من المذاب لم يتقنوا المسألة وأيضا كان عالما احريرا بالأصول وبالمصطلح وأيضا كان عالما بالعقيدة وهذا بابه الذي برع فيه جدا فهو يقول يعني عزة زمان يأتي مثل هؤلاء لا يمكن أن تجد علما قد, إيش؟ قد جمع بين العلوم ونحن نقول الآن بس لو فيه في عصرنا من جمع الله له بين الحديث والفقه فهذا أعلى من الناس هذا أعلى من الناس إذا جمع الله له بين الحديث والفقه وإن كان متقنا للعقيدة لأن هذه من الأهمية بمكان كان العلم اتقان العقيدة هذه هي المسألة يقال فيها هل الاشتاء يتجزأ؟ نعم يتجزأ ولذلك ابن تيمية نفسه هو الذي قال قال أعلم الناس أربعة ثم قال أعلم الناس بالمناسك أعطاء أعلم الناس بالمناسك عطاء وأعلم الناس بالحرام لا أذكر قال الحسن البصري أو غير الحسن البصري وفي المعاملات سعيد بن المسيب مثلا فكان يذكر اتقان العلم في باب من الأبواب هذا معنى الاجتهاد يتجزأ ولذلك أنت لا ترى مشتهد مطلق قد جمع بين المسائل بأسرها وهذا من رحمة الله بالعباد لذلك هذا حدى بالنووي أن يفسر قول النبي صلى الله عليه وسلم على رأس كل مئة سنة مئة عام الله جعل يبعث عليها إيش من يجدد لهذه الأمة امر دينيها قال لا يشترط أن يكون رجل وحيدا لا يشترط أو طائفة وحيدة لا يشترط. قال بل يتنوع من يجدد لهذه الأمر نحوي هذه الأمة أمر دينيها نحوي ولغوي وأصوله وفقيه ومحدث وأيضا مفسر ومن جمع الله له بين هذه وتلك فهذا هو هذا هو هذا هو. هذا هو, هذا هو هذا. هذا بالنسبة لقاعدة الأهل الاجتهاد يتجزأ أم لا نختم الكلام على قاعدة من الأهمية بمكان هل كل مجتهد مصيب أم لا وهذه التي بسببها يعني قد ميع كثير ممن ترسم الفقه ميع على الناس امر دينهم هل كل مجتهد مصيب؟ هذا خلاف العلماء طبعا على أن المجتهد هل هو مصيب في كل أحواله؟ أم المجتهد يكون مصيبا ويكون مخطئا الحق أن المسألة فيها يعني قولان القول الأول وقول جماهير السلف والخلف طالوا المصيب واحد والحق واحد المصيب واحد والحق واحد وذهب الغزالي طبعا تلميذ الغزالي من ابن عربي ابو العربي ابن العربي لا ابن, ابن العربي ابو بکر العربي تلميذ الغزالي وايضا البقلاني قال بذلك من الاشاعره واكثر المعتزله قالوا بهذا قالوا الحق متعدد الحق متعدد وعندنا ادله تثبت هذا وتثبت هذا صراحه حديث الرسول ادله القاعده إذا حكم الحاكم فاصاب فله اجران اذا حكم الحاكم فاصاب ف حكم فاجتهد فاخطا فله اجر هذا حديث صريح في المساله تراه نصا قال إذا أصاب اذا اخطا يبقى اذا منهم المصيب ومنهم المخطئ تصريح انا الان يبقى لا يمكن أن يقال بان الكل مصيب منهم المصيب ومنهم المخطئ وحديث انا في سنن القضاء 3 واحد في الجنه واثنان في النار واحد في الجنه واثنان في النار فاما الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقضى به فاما الذي في الجنه فرجل عرف الحق فقضى به ورجل عرف الحق فجاره في الحكم فهو في النار وقاضي علم الحق فجاره فهو في النار ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار إيش يستفيدوا أستاذ حسام من قول سلم ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار يبقى معنى ورجل قضى و... و... و... وأم... وأهمل المفعول به صح قضية المفعول حذف المعمول يؤذن بإيش بالعموم يعني كأنه يقول ورجل قضى بجهل أصاب أو أخطأ فهو في النار صحيح أو لا يجلس قال ورجل قضى للناس على جهل فهو في النار يبقى إذن فوقف النهر لأنه إيه أخطأ والثاني أخطأ عمدا صحيح ولا لا لكن أخطأ لأنه ليس له آلة الاجتهد ذلك وما يقولون في قوله السلام إذا اجتهد المجتهد فأصاب إذا اجتهد الحكم فأصاب فلا أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجل ليس على العموم مش كل واحد يشتهد له أجران وله أجل لا لازم يكون قد حصل آلة وهذه المصيبة اللي احنا عايشين فيها فالعام يترسم يتقدم يتصدر من لم يتأهل فيقول أشتهد ففي حالتيه آسم وهو مزموم لا يدخل تحت قول المسلم إذا اشتهد فأصب فلا أجمل فأخطى فلا أجل, فلا أجل. لم يحمل الآلة هنا الآن قال فقضى على جهل ما عنده آلة الاشتهد فقضى على جهل ما عنده آلة الاشتهد فلما لم تكن عنده آلة الاجتهاد متوفرة أصابها مخطأ فهو عند الله مزموم ده هذا قف ما ليس به علم وقد قال الله جعله هذا ليس لك به علم إن السمع البصر والفعادة كله إليه كان عنه مسؤولا لا يجوز بحال من الأحوال أن يجتهد وهو لم يحصل آلة الاجتهاد أيضا في حديث, حديث النبي السلام قال إذا حصرتم حصنا أو مدينة فطلبوا منكم أن تنزلوا على حكم الله فلا تفعلوا فلا تنزلو فلا, ت... فلا تنزلوهم على حكم الله فانكم لا تدرون ما يحكم الله فيهم يعني الآن انتوا مش تهتدوا برايكم هذا منا نحن انزلهم على ايش اجتهادكم لا على حكم الله لانكم شوف ان الاسلام يقول تصريحا لا تدرون اصبتم بذلك حكم الله الذي اعلاء ام اخطأتم في الله ده لا تنزلوهم ولا تقولوا هذا الله لأنكم لا تعلمونه أخذ بهذا الحديث بعض المتهوكين وماذا طار به إلى السماء على إيه لا لا على مسألة التشريع نفسها يقول هي مسألة اجتهدية فلا تلومونا يا ربي فهمهم قلنا أنتم مخطئ لأن هذه المسألة للمحكم لا المحكم الذي جاء به الكتاب وعجب العمل به والذي لم يأتي فيه النص نعم لا تنزلوهم على حكم لا تنزلوهم على أي على حكمكم مسألة مش عامة لكن هو هنا لما يقول ذلك طار به بعضهم قال شوف انظر إذن لا ننزلوهم على حكم الله نشتهد في المسألة والمسألة على الاشتهاد هنا لا هناك أحكام محكمة جاء النص فيها وما جاء النص فيها لا يمكن الحيد عنه وهناك أحكام تحتاج إلى الاشتهاد لك فيها ذاك لك فيك فيها هذا تشتهد لكن إذا جاء النص محكما وجب العمل به ومن الحديث أيضا على هذه المسألة انما أحكم بالظاهر وإنكم لا تقتصمون إليه وين وجد الدلال هنا؟ إنما أحكم بالظاهر يبقى إذن قد أصيبه وقد أخطئ نعم. وأيضا يستنون بحديث أصحابك النجوم من اللي بيستنون بحديث أصحابك النجوم بقى أيهم اهتديتم اهتديتم أو بقى أيهم اهتديتم, اهتديتم اللي هو إيه؟ الكل مصيب إن الحق متعدد أروح بقى هنا إن السحاب اختلفوا قال بأيهم اقتدأتوا فقد اختلفوا وطمع حديث موضوع هذا هذا حديث لا يصح لا يساعدهم على هذا ومن ذلك حديث تحويل القبلة إلى الكعبة ولا قب... قب... قبول لخبر الأحد تحويل القبلة إلى الكعبة من ذلك لا يصليان أحدكم العصر إلا في بني طريضة قال قوم أراد مننا مسلم التحجيل وقال قوم قال لا قال أراد مننا أن نصلي إلا هناك في الموضع يعني في الموطن ولم يمكن السلام على هذا وعلى ذا قالوا إذن الكل إيه خد أصاب حق مع الجميع ومن ذلك ظن المؤمن لا يخطئ وهذا حديث فيه ضعف بل هو لا ضعيف جدا لا أصلا لا. هذه الأدلة يستدل بها القوم الذين قالوا بعدم بأن الحق متعدد فإننا نتوسط بين القولين صراحة يعني إذا قلنا القول أول قال الحق واحد والقول الثاني قالوا الحق متعدد وقالوا هؤلاء واحد يصيب وواحد يخطئ والآخرون قالوا الكل مصيب نحن نتوسط نقول الحق واحد ولا يتعدد والحق يتعدد المصيب واحدون المخطئ واحد والكل مصيب وجمعنا بين القولين قالوا كيف ذلك قلنا لو دققت لعلمت أولا الحق متعدد متعدد عندما يأتي الشرع بتعدده في مساحة المستحبات أو الوادبات المخير بينها الإنسان كيف ذلك؟ قلنا لما سؤلت عائشة عنوت نمسلم قالت أو ترى نمسلم من أول الليل ومن ثلث الليل ومن آخر الليل أو من نصف الليل وآخر الليل هنا تعدد ولا ما تعدد؟ تعدد من أوتر أول الليل فقد أتى بالسنة من أوتر نصف الليل فقد أتى بالسنة من أوتر آخر الليل فهو الأفضل والأكمل لكنه قد أتى بإيش بالسنة هذا في التوقيت أو تعدد خير أو تعدد الحق وأيضا في العدد قالت أوتر من سلم بواحدة بثلاث بخمس بسبع بتسع صلى 11 وكعر تعدد ولا ما تعدد تعدد ولا صلاة الضحى أربعة ست, ست, ست ركعات سمان ركعات حديث ضعيف ب عشرة ركعة لكن تعدد ولا ما تعدد تعدد ظاهرنا هو الآن أيضا من ذلك أن تصلي أربعا قبل الظهر وأربعا بعد الظهر أو أربعا قبل الظهر و سنتين بعد الظهر كل ذلك قد ورد لمس kunna من صلى سنت سنة عشر تركعة في اليوم وليلة بشدة الله له قصرة في الجنة أو بيتا في الجنة أربع قبل الثهر قال ركعتين قبل الغدات وأربع قبل الظهر وثنتين بعد الظهر وثنتين بعد المال وثنتين بعد العشاء وقال في حيث آخر قال من صلى أربع قبل ظهر وأربع بعد الظهر حرم الله لحمه على أنه كل هذا متعدد إبا الحق متعدد والكل مصاب كيف قلنا الذي أصاب وأخطأ كل مصاب مصاب إاش؟ الأجر هذا أجران, وهذا هذا أجران وهذا أجر واحد ولمعنى بين القولين لكن إذا أردنا الفصل لا فماذا بعد الحق إلا الضلال إذا كانت المسألة ليست على ما بيناه إذن الحق واحد لا يتعدد فماذا بعد الحق إلا الضلال ويعكد ذلك قال فلا تنزلهم على حكم الله لا تدري ما حكم الله جل في علا. معي أم لا. هذا هو ولذلك نقول الآن إذا قلتم بهذا فكيف تردون على أدلة من قال بتعدد الحق وأنا الكل مصيب قلنا أولا حديثهم أصحابك النجوم حديث موضوع ما يصح فإذا كان حديثا ما ما موضوعا فالحجة في الأحكام الحجة في, في صحة الأدل والدليل لم يصح أما استدلال القوم بحديث لا يوصل لنا أحدكم من الحصر إلا في بني قريضة وان النبي صلى الله عليه وسلم قد اقر الطائفتين قلنا نعم اقر الطائفتين ولم يعنف ولم يخطئ و و و ولم ينكر لم يعنف ولم ايش ولم ينكر نحن معك المحل ليس محل ايش ليس محل انكار ليس المحل محل انكار عذرهم لان الجميع قد اجتهدوا ولذلك المحقين يقولون الحق مع احدهما فبعضهم راى أن الحق مع من تعجل الصلاه للمحكم ويش المحكم الصلاة لوقتها ان الصلاة كانت على مهين الكتابة موقوت طيب وبعضهم قال لا الحق مع قال فلا يصلي العصر الا في باني خريضة العجل حتى يصلي هناك في هذا الباب يرى الناس صلاة هؤلاء لعلها تكون اشارة الى اسلامهم او دعوة لهم الى اسلامهم لكن الحق لان الحق مع ايه مع احدى مع احدى الطائفتين الحق مع احدى الطائفتين فيكون الرد أننا مثلا ترك اللي ترك الإنكار ترك الإنكار وعذرهم لكن لم يتكلم عن الخطأ والصواب لم يتكلم عن الخطأ والصواب لسيما أن لهم إيش لهم الأج هم يستدلون أيضا من ذلك من النظر بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه له أجران ومن أخطى فله إيش أجر قالوا لو كان مخطئا على ما تقولون لكان عليه الإثف وليس له اجر وهذا خطأ مبين هذا خطأ مبين قالوا كيف يخطئ ويكون له اجر قلنا نعم معكم حق المخطئ لا أجر له معكم حق المخطئ له اجر له لكن نحن نقول الأجر ليس على الخطا الأجر على ايش على السعي والاشتهات الاجر له على السعي وعلى وعلى الاجتهاد طيب أما الاخر لما أصاب الحق كان له أجر الإصابة ولما كان من باب السعي فله أجر السعي وهناك مسائل كثيرة جدا تتفرع على هذا الباب لكني سأأخذ أهم المسائل التي هي على الساحة لأنه ممكن تقول من المسائل الصلاة بقراءة الفتحة بعضهم قال قراءة الفتحة واجبة ركن من أركان الصلاة بعضهم قال هي مستحبة بعضهم قال هي واجبة ولا تؤثر في صحة الصلاة على الأقوال وهذا يعني الخلاف فيه واسع وأيضا مثل لحم الجزور وعضو من لحم الوجوء الجزور ومسألة سجد الساحة لكن عندنا أمور فواصل منها النبيذ لأن هذا لا تمسك به من قال بأن الحق متعدد فذهب يقول الخمر حلال النبيز حلال ما في حرم هنا عنده فمنه من يقول بأن النبي النبيز هنا النبيز اجتهد المجتهدون وقالوا بإيش بجوازه كمان الأحناف, الأحناف قالوا جائز جائز النبيز جائز ما دام لم يسكر ولو أسكر صار حراما جائز ما دام لم يسكر ولو أسكر صار حراما لذلك أهل الكوفة قاطبة يستحلونه يعني يستروحون بالنبيذ طيب قلنا الآن الحق لو متعدد يبقى, الحق يبقى أيضا يبيع يبيع طالما بيعت شيء لا يذكر من أول شفتة شفتتين بيع الشفتات اللي انت تريد لغاية ما تأتي إلى المقدار الذي يذكر فلا يجوز لك ذلك وهذا لا يصح بحال من الأحوال من الحق بأن الحق إيش واحد غير متعدد فالذين قالوا بأن النبيذ خمر هذا هو الحق والأدلة تثبت ذلك او اشتهاد اهو الادله تثبتوا الخلاف قال النبي صلى كل مسكر حرام قال كل مسكر خمر وكل خمر حرام والاجله في الاستدلال قول النبي صلى الله عليه وسلم ما اسكر كثيره فقليله حرام هم بيقولوا بان لا يحدث السكر الا بالكسره فتحرم الكسره فقط وقد قال صلى الله ما اسكر كثيره فقليله حرام معي ولا غير معي الحمد لله من ذلك النكاح بغير ولي هو مساء خلافه بالعلماء الحق متعدده ام الحق واحد الحق واحد الا احناف يقولون المراه تلي نفسها وهي حق بنفسها من وليها لحديث ابن سلام اليم احق بنفسها من ايش من وليها الايم احق بنفسها من وليها وليه. فقالوا اذا هي تزوج نفسها لا سيما انهم قاسوا ذلك على مسألة البيع اللي هي الذمه قالوا تبيع وتشتري ولا ذمه مستقله طب الفرج الفرج مقابل ايه الصداقات النساء صدقاتهن مقابل الصداق اذا يجوز أن تزوج نفسها لو قلنا الحق متعدد تركناهم يفعلون ما يفعلون لكن انظر ياتي النبي صلى الله عليه ليفصل في المسألة المساله ان لا هو التعدد النبي قال أيما امراه اهو الان خلاف للنص أيما امراه نكحت بغير إذن وليها فنكاح باطل باطل باطل النبي يقول باطل ويشهد ابو صحيح بمن ناخذ والحق متعدد ام واحد ومن الذي اصاب الحق عند الله جل في علاه النبي لانه بوحد مفهوم هذه ثمرات في هذا الباب من ذلك أيضا الأمر في حل الربا في دار الحرب حل الربا في دار الحرب قال أبيه أبو حنيف وليس معه حق في ذلك وهو استدال بحيث ضعيف فلذلك نقول هو اشتهد فأخطأ ولم يوسب الحق والحق أن الربا محرم في في عمومي لعن الله أكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه هذا على العموم وأيضا الزواج من بنت الزنا فإن الزواج بنت الزنا قال أبيه الشفائي وقال حلال قلنا الحق اجتهاده الان لكن قلنا الحق الحق واحد وان البنت من الزنا لا يجوز للبن الفحل لبن الفحل يحرم اذا المني يحرم فلا يجوز ان يعني الزواج من ابنته في الزنا